السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اكبر, الله أكبر أشهد أن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 حي على الفلا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 ويُصلِح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يُطِعِ الله ورسلُّه فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي أدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشرَّ الأمور مُحدفاتُها وكل مُحدثةٍ بِدعةٍ، وكل بِدعةٍ ظلالةٍ، وكل ظلالةٍ في النار أما بعد أيها المؤمنون، اتقوا الله حق التقوى واغتنِموا أيامكم، فهي أيام المُباركة وهي من اعماركم التي تقودكم إلى الله والدار الاخره والمؤمن لا يدري متى يخطفه الموت وإذا ادرك موسما فاضلا في هذا العام فانه لا يدري لعله لا يدركه العام القادم وقد امر امرنا بالمسارعه والمسابقه في الخيرات والحرص والحرص على استغلال الاوقات واللحظات قال جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض وعده للذين امنوا بالله ورسوله وقال سبحانه وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدة للمتقين وفي الحديد التؤدة في كل شيء الا في عمل الاخره وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادرو بالاعمال بادِرُوا بالأعمال فتنًا كقطعٍ لن المظلم يصبح الرجل فيها مؤمِنًا ويمسي كافرا أو يُمسي مؤمِنًا ويُصبح كافِرًا يبيعُ دينه بعرضٍ من الدنيا رواه مسلم ومما يجب أن يعلم أيهم مسلمون أن يوم عيد الأبحى يعد أفضل أي أفضل الأيام عند الله ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلُ الأيَّام عند الله يوم النحر ثم يوم القر ويوم القر هو يوم الحادي عشر لأن الحجاج يستقرون في ميناء وفي الحديث الآخر الذي رواه أهل السنن وصحَّحه الإمام الترمذي قال يوم عرفة ويوم النحر، وأيام منا، عيدنا أهلُ الإسلام، وهي أيامُ أكلٍ وشرحٍ، وذكرٍ لله وأما قولُ النبي صلى الله عليه وسلم أفضلُ الأيام يوم الجُمعة، فإن الأفضلية هنا، فإن الأفضلية هنا بالنسبة لأيام الأسبوع فيكون يوم الجُمعة أفضلُ أيام الأسبوع، وأما يوم النحر فأفضلُ أيام العام ومن حُسن الموافقات عباد الله أنَّ يوم العيد لهذا العام سيُوافِقُ يوم الجُمُعة أفضلُ أيام العام مع أفضلِ أيامِ الأسبوع وهذا من منن الله علينا فعلينا أن نشكره جلَّ وعلا أيها المسلمون إن من علام ان من علامه الخير واماراته تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات والقروبات ليكون العبد المؤمن على بينه من أمر الله لقوله تعالى وان تطيعوه تهتدوا ولا فلاح ولا فلاح ولا هدي اعظم من التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنذكر في هذه الخطبة إن شاء الله بعض السنن والمرويات والتوجيهات والتنبيهات والمقائف حول سنن وآداب العيد وما يتعلق بآداب الذبح فاسمعوها وعوها واحرِسوا على أن لا تنسوها فمن ذلك التكبير وهو من السنن العظيمه يوم العيد لقوله جل وعلا ولتكمل العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وعن الوليد ابن مسلم قال سالت الاوزعي ومالك ابن انس عن إظهار التكبير في العيدين فقال نعم كان عبد الله بن عمر يظهره في يوم الفطر حتى يخرج الامام ولقد كانت التكبير من حين والخروج من البيت إلى المُصَلَّى، وإلى دخول الإمام كان أمرًا مشهورًا عند السلف وقد نقله جماعةٌ من المُصَلِّفين، كابن أبي شيبة وعبد الرزاق والفريابي في كتاب احكام العيدين عن جماعةٍ من السلف ومن ذلك أن نافِع ابن جبير كان يُكبِّر ويتعجَّب من عدم التكبير الناس فيقول ألا تُكبِّرون؟ وقال بعضُ أهل العلم بعدما ذكر حديث ابن عُمر، قال وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرَى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرًا في الطريق إلى المُصلَّى وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه السُنَّة حتى كادت أن تصبح في خبرِكان وذلك لخجَلِهم أن يخجلون من رفع أصواتهم بالله أكبر في الطرقات. الناس تجهر بالمعاصي والمسلمون يخجلون من التكبير في الطرقات وهو شعيره من شعائر الدين قال ذلك لخجلهم من الصدع بالسنه والجهر بها ومما يحس يقولها ويقول بعض اهل العلم ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبه أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض وكذلك ذك وكذلك كل ذكر يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع فلا يُشرع فيه الاجتماع المدكور فلنكن في حذر من ذلك انتهى كلامه رحمه الله ومن التوجيهات معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نُعظِّم شعيرة العيد فإن الله تعالى جعل تعظيم الشعائر من تقوى القلوب فقال سبحانه ذلك ومن يُعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وتعظيم العيد هو مما اكرم الله به هذه الامه فقد اكرمها بعيدين عظيمين وابدل هما بهما بعد أن كان لها بعد ان كان لها يومان في الجاهليه روى ابو داوود في سننه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان فقالوا كنا نلعب فيهما في الجاهدية فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدَ بهما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ومن السنن عباد الله ومن السنن يوم العيد الإغتسال قبل الخروج إلى الصلاة فقد صح في المُوطَّأ وغيره أن عبد الله بن عُمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدُو إلى المُصلَّى وذكر النوويُّ رحمه الله اتفاق العُلماء على استحباب الاغتِسالِ لصلاةِ العيد ومن الآدابِ في عيدِ الأضحى أن لا يأكلَ المرءُ حتى يرجع من الصلاة فيأكلُ من أبحيَّته إن كان له أبحية فإن لم يكن له من أبحيةٍ فلا حرجَ أن يأكلَ قبل الصلاة ومن التوجيهات ومن التوجيهات لعيد الأضحاء، وغيره التجمُّر للعيد فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخذ عُمرُ جُبَّةً من استَبْرَق، والإستَبْرَقُ هو نوعًا من الحرير قال أخذ جُبَّةً من استَبْرَق وتُباعُ في السوق فأخذها فأتَى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه، أي اشتري هذه قال ابتع هذه، تجمَّل بها للعيد والنفود فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له رواه البخاري فأقرَّ النبي صلى الله عليه وسلم عمر على التجمُّل للعيد ولكنه أنكر عليه شراء هذه الجُبَّة لأنها من حرير ومن المعلوم أن الحرير محرَّمٌ على الرجال في الدين الإسلام وعن جابر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم جُبَّةٌ يلبسُها وكان له جُبَّةً يلبَسُها بالعيدين ويوم الجُمُعَة رواه ابن خُزينَ في صحيحه وروا البيهقيُّ بسندٍ صحيح أن ابن عمر كان يلبِسُ للعيد أجملَ ثيابِه فينبغي للرجل أن يلبسَ أجملَ ما عندهُ من الثياب عند الخروجِ للعيد أما النساء فيبتعدٍ عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهياتٌ عن إظهار الزينة للرجال والأجانب وكذلك يحرم على من أرادَت الخروج أن تستطب أو تّد بالّجال بال الفِدن فإما فإنها ما خرجت إلا لباد ووطاع ومن التوجيهات أن يحرِس العبد المؤمن على حضور صلاة العيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بآدائها وحُضورها من الرجال والنساء والأطفال فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق ودوات الخُضور والحُيَّض وأمر عليه الصلاة والسلام الجميع بشهود الخير ودعوة المؤمنين والصبيان كذلك يخرجون لها فعن أم عقية رضي الله عنها قالت امرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدان الخير ودعوه المسلمين ويعتزل الحيض المصلى متفق عليه بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني ونفعكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وتقدم بارك الله فيكم تقدموا عن اخوانكم في الخارج تفسحوا في المجلس يفسحوا الزبور الحمد لله رب العالمين، ولا عُدوانَ إلا على الظالمين وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له وليُّ المتَّقِين، وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه سيد الأولين والآخرين، الله صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن التوجيهات معاشر المؤمنين والمؤمنات أن يحرص الواحدُ على التبكير إلى صلاة العيد ففي البخاري ومسلم عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع لننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا وبوَّب البخاري باب التبكير إلى العيد فاحرِصوا يا معاشر المسلمين إلى التبكير واحذروا من التفريط والنوم والغفلة والتأخر لشهود هذا الخير ومن السنن أيضًا، الذهاب إلى الصلاة من طريق، والعودة من آخر فعن جابِر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري قيل الحِكبة من ذلك ليشهدَ له الطريقان عند الله يوم القيامة والأرض تُحدِّث يوم القيامة بما عُمِل عليها من الخير والشرق من الخير والشر، وقيل لإظهار شعائد الإسلام في الطريقين، وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل ليقضى, ليُقضى حوائجُ الناس من الاستفتاء والتعليم والاقتداء أو الصدقة على المحاويج، أو ليزور أقاربه وليصل, وليصل رحمها وعلى كل حال فما دام ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يهتدي بهديه سواء علم الحكمة من ذلك أو لم يعلم كما تستحب التهنئة يوم العيد بقول تقبَّل الله منا ومنكم وما رادفها من الكلمات الطيبة ويجتهد المؤمن في صلة الرحم ولقاء إخوانه ونزع ما علق في القلوب من الغل والحقد والحسد والعداوة والبغضاء والتهاجر والتشاف ويحرص على تفقد اخوانه وجيرانه والصدقه عليهم وادخال السرور على قلوب الاطفال الصغار خاصه ليشعروا بالفرحه وبهجه العيد كما يحذر المؤمن من التساهل في المعاصي ومصافحه النساء الاجنبيات ولو كن من القهارب كبنات العم أو الخال أو بنات او زوجة الاخ وغير ذلك ممن هن ليس من المحارم كما على النساء أن تحذرن التبرج والتزين والسفور والاختلاط بالرجال والخروج بالزينه وغير ذلك ما يتعلق بالاضحيه فلها احكام فلها احكام تتعلق بها من ذلك احتساب النية الاحتساب النيه الحسنه في الذبح وإخلاص العمل لله فهذا مما يجب مراجعته وعدم الغفله عنه وعدم الغفله عنه ومن ذلك ما يلويه بعض الناس عند شراء الاضحيه يقول اشتريتها من اجل الاطفال او من اجل أن يعلم الجيران انني ضحيت فهذا كله وهو مُخالِفٌ لإخلاص النية لله تبارك وتعالى، فأخلصوا النية وتذكروا أن الأضحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما أمر به ومن ذلك ايضا واي من التوجيهات سن الشفره رحمه للدابه وهذا من رحمه الله وهذا رح وهذا رحمه بها وتخفيفا لالامها وهو من الاحسان الذي أمر الله به في قوله واحسن إن الله يحب المحسنين روى مسلم عن شداد بن اوس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب الاحسان على كل شيء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قِتْلَهُ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الظِّبْحَهُ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ وهذا عباد الله يكون قبل إذ جاع الدابة للذبح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وقف جوار الشاه يحد شفرته أمامها قال أتريد أن تميتها موتات وَهَلَّا حَدَّدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُرْجِعَهَا رواه الحاكم عن ابن عباس فينبغي على الإنسان أن لا يظهر الشفرة أمامها وأن لا يذبحَها أمام أختها وأن لا يجرها بِعُنف كل هذا من الرحمة والإحسان كما ينبغي على كما ينبغي على العبد أن يُسمِّي الله تعالى، ويُكبِّرَ ويقول بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبَّل مني لقوله تعالى فكلوا مما ذُكِر اسمُ الله عليه، وإنه عليه الصلاة والسلام لما دبَحَ كبشَين بيدِه سمَّى وكبَّر رواه البخاري ومسلم كما يجب قطعُ الحُلقوم والمريء، والودجين، فهو أفضل ما ينهِر الدم، ويُصفِّيه، لقوله عليه الصلاة والسلام، ما أنهَر الدم، وذُكِر اسم الله عليه، فكُلوه، رواه البخاري ومسلم عن رافِع ابن خديج كما يُوصَى بتعاهُدِ الأصدِقاء والجيران والفقراء والتصدُّقَ عليهم فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح الشَّاةَ يقول أرسِلُوا بها إلى أصدِقاءَ خديجةَ رواه المسلم عن عائشة رضي الله عنها كما ينبغي أن يعلم ان الاضحيه تكون من بهيمه الانعام وبهيمه الانعام هي الابل والبقر والغنم أما السن والغنم فيه المعز والضئن اما السن السن المعتبر شرعا هو خمس سنين في الابل وسنتان في البقر وسنه في المعز وسته اشهر في الضئن لحديث جابر رضي الله عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنةً أي إلا أن يعصُر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن وأقلُّ ما يُجزِئُ من الضأن فقد دلَّ الحديثُ على أنه ما كان من الجذع والجدع هو ما له نصف سنة أي ستةُ أشهر لقول عُقبة بن عامرٍ رضي الله عنه ضحَّين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذعٍ من الضأن ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في الأبحية أن تكون سليمةً من العيوب التي تمنع الإجزاء وهي أربعة عيوب فلا تجزئ العرجاء البين ضلعُها ولا المريضة البيِّن مرضها ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الاضاح العوره البين عورها والمريضه البين مرضها والعرج البين ضلعها أي عرجها والكسيرة، وهي المنكسرة، وفي لفظٍّ والعجفاء، أي المهزولة، التي لا تنقي أي لا مُخَّلَها لضُعفِها وهُزالِها رواه أصحاب السنن، ويلحقُ بها ما كان أسوأ منها، كمقطوعة الرجل والعمياء والهتماء وهي التي ذهب ثناياها من أصلها، ولا الجدَّاء التي نشف ضرعُها من اللبن بسبب كبر سنها ووقت الذبح وهذا وكذلك يجزئ الذكر منها والانثى ووقت الذبح هو يوم العيد بعد الصلاه وثلاثه ايام من أيام التشريق ليلا او نهارا كما لا يجوز اعطاء الجازر منها وكذلك لا يجوز الذبح قبل صلاه العيد فمن ذبح قبل الصلاه فانما هي صدقه تصدق بها على اهله كما لا يجوز اعطاء الجازر منها شيئا ولو اراد أن يعطيه مالا الجازر هو الذي يذبح أو يقطع الاضحيه فإن أراد أن يعطيه مالا فلا حرج في ذلك ولكن لا يعطيه من الأضحيه كما يحرم بيع جلد بيع جلد الأضحيه أو شيء منها وفي الحديث من باع جلد أضحيته فلا أضحيه له رواه الحاكم عن أبي هريره كما يوصى عباد الله عدم تخصيص يوم العيد لزياره المقابر فهو يوم فرح وسرور لا يوم بكاء وحزن عباد الله احرصوا على صيام ما تيسر من هذه الايام ويستحب استحبابا شديدا صيام يوم عرفه فقد روى مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنه التي بعده والحديث يدل بظاهره على أن صيام يوم يوم عرفه يكفر ذنوب سنتين فاحرصوا على صيام عباد الله وقال عليه الصلاه والسلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب إلى الله من هذه الايام يعني ايام العشق قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري كما نُوصِ إخوانَنا بأن يحرِسُوا على نظافة أحيائِهم بعد الذبح وإذا كانت إماقةُ الأذى عن الطريق صدقةٌ وشُعبةٌ من شعب الإيمان فإن ترك الأذى في الطريق من السيِّئات ومن أسباب لعنة الناس لصاحبها وأمةُ المسلمين، أمةُ نظام وانتِظام، وأمةُ نظافةٍ وطهارة فنسألُ الله تبارك وتعالى أن يُوفِّقَنا للعمل الصالح في هذه الأيام وفي أيام العيد اللهم وتقبر منا ضحايانا اللهم وتقبر منا أبحانا ياتنا وتقبل منا اعمالنا كلها يا رب العالمين اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ااتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وا ان اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلماءنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا اللهم إننا نسألك يا رب العالمين أن تُجنِّبَنا شرَّ الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنَّ في أوطاننا اللهم وأصلِحَ أئمَّتَنا فنقول اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما لا يزال مريضا فنسال الله جده وعلا أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما ونذكر اخواننا بشيئين اثنين اولا أن صلاه العيد ستكون على الساعة السابعه الساعة السابعة، إن شاء الله تعالى، يوم الجمع القادم والأمر الثاني أن الجمع القادم سنقوم فيه بجمع التبرُّعات من أجل المسجد ولا يأتينَّ أحدُكم الشيطان فيُلبِّس عليه ويقول أنه يعني سيُضحِّي، فيقول سأخسرُ مالًا، وكلمة هذه أخسر هي ربما كلمه يتلفظ بها الناس وهي من الاخطاء لان هذه الاضحيه مما يقدمها العبد لله تبارك وتعالى فهي ربح وليس خساره ولكن جرى على لسان الناس أن يقولوا مثل هذا مثل هذا الكلام فهذا ليس من الاحتساب فعلى الانسان إذا اشترى الاضحيه أن يتذكر ويحتسب أنه يفعل ذلك لله تبارك وتعالى فلا لا ياتيه ان الشيطان ويقول يعني هذا ظرف، سنقومُ فيه بصرف من الأموال الكثيرة، فلن أتصدَّقَ في هذا الشهر، وسأترُهُ للشهر الآخر اعلموا كما ذكرت أن يوم النحر هو أفضلُ أيامِ السنة وسيُصادِفُ يوم الجُمُعة، الذي هو أفضلُ أيامِ الأسبوع، فعلى الإنسان أن يُكثِرَ فيه من الطاعات، ومن ذلك الصدقات ثم لو جرَيْن عمليةً كسابية، فالإنسان الذي يشتري الأبحية بثلاثين ألف دينار، أو أربعين ألف، أو خمسين ألف، فما ضير ان أنفقَ ف... خمسمائة دينار، يعني مد خمسين ألف، ولا مد مئة ألف، ومين مع ثلث ملايين، ولا ربع ملايين، يعني تعال الخروف، ولا تعال الكبش لا يظهر أبداً، يعني ربما الواحد منا يشتري الفاردو، يشتريه تاع القازوز، ينقام لكتر من مئة وهذا من تبعات العيد، او ربما تروح في الـ والسمحولي على هذه الألفاظ، يعني تروح المطاردو المايوناس، يعني وتشريها، وأنت يعني فارفاً أما المال بالنسبة للمسجد، فيأتي الشيطان ويعجُّكم الفقر، ويقول ويعني يقول يعني أنت تُنفِق من أجل الأُضحِيَة، ويعني لا بير إن لم تُنفِق في هذا الأسبوع، أُترُك للشهر القادِم، فعلى الإنسان أن يحرِص على الخير، وأن لا يُغرِبَنَّه الشيطان، يعني أقول ما تسمعون، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك الله اكبر الله اكبر لا اله أكبر الله اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قال قامت الصلاه قامت الصلاة, الصلاه الله اكبر الله اكبر لا, أكبر لا اله الا الله استووا اعتادن اقيموا صفوفكم أتمُّوا الصفوف الأول فالأول سُدُّ الخلل ولا تذرُّ فعُجاتٍ للشيطان ولينوا بأيدي إخوانكم واعلموا أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة من الصفوف بارك الله فيكم الله أكبر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 والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللاخرة خير لك من لولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى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 سَمِعَ اللَّهُ لِيْمَنْ هَمِدَهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مليك يوم الدين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 والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهَ Аллаху Акбар Аллаху Акбар Аллаху Акбар cardinal Allahu